وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطا ومن قتل مؤمنا خطا فتحرير رقبه مؤمنا فتحرير رقبه مؤمنه, مؤمنة وديه مسلمه الى اهله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 وَإِن كَان مِ طَومِ بَينَكُمْ وَبَينَهُم م فاقُ فَدِيَةم مُسََّمَة إ أَهْله وَدحلير ررقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ الله وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خالدا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ وقال الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما